لما ناخد لما ناخد فلوشن الثاني في قرارات التوليد ايه في القرار الثاني قرار التوليد قلنا المره اللي فاتت ان ممكن نعمل الحلقه دي ونضيف لها لنا من المدرج الطبيعي وقلنا إنها هتولد بالشد بالشد وان لم ينجح فممكن يبقى محتاج إلى كوريكشن ان انا اعدل الاوضاع او بعدنا شد او انه في جميع اي بيبقى اقطع اول رنجين حي ومش هيولد عبر المجرى الطبيعي فيبقى يبقى سكشن اول حل اخر ايه اسلوتر او الحل التاني السلوتر بتاع الحاله حل تاني ايه السلوتر بتاع الحاله ان نعمل ذبح ضمن الحالات اللي فيها ممكن تذبح الحيوان دون اي تدخل صح المعضله بناخد الحل الثاني للقرار الثاني وهو الفتوتو المستطيل الجانبي من لو ما هو او في توستيموتين ريوتوني فيما خاطئه فيما فيما خاطئه لأن الامبريو حجمه صغير البريوني ستيد شتاط في البريجنشن بتاع في, في الفترة الاولى في في الشهرين الاولانيين وبعد كده بقى فما ينفعش اقول ان انا هقطع فيها في إمبرو لأنه حجمه صغير لو هينزل هينزل لوحده واحد إسفنتيني وبالتالي يمكن هيدو أو خطأ اللي إمبرو بيتكلم خطأ شوي الأحسن والأصح فتوتوم فتوتوم فتوتوم يعني بقطع في في تصل يعني مكتمل الأعضاء وعظامه وكده في تصل كامل ما ياحضرات كذا فتوتوم فتوتوم في حد زيادة بتعمل يبدأ في جور مع حد زده كامل بحيث تسهل من لو وبعدين السلس. السلس كده. وبعدين عنده بعاقه في الخروج سواء ايذر من الصدرس كمان او من الزورس كمان يعني ممكن الصدرس كمان هي اللي فالجنين مش عارف يخرج او ان الصدرس كمان مش ضيق اصل العظم هو اللي ضيق العظم الجنينه هو صغير عجله دخلت البرينج ده بريماتور بريد قلنا في فيشنه مولاده دخلت قبل ما لها خالص بتعني ان ايه لو دخلت لو دخلت قبل قبل السيكشو الماسيوسي او في البيو بطيب الفيكة بتعاني من ما يسمى جبنائي البلدس تبتوا ده في المطقة صح جبنائي البلدس يعني الحب طفالة طفل, طفل الحب بتاعها زي حب الطفلة طفلة صغيرة وبالتالي لما بتجي تولد ما تعرفش تموت ليه لانه الجنين كبير وهي الحب بتاعها ايه صغية فالجنين مش هيعد منه ده اللي هو بسبب ايه بسبب البريماتور البريدينج أو ال air دخل دخل عجلات في التزاوج أو في البريدينج قبل المعاد المناسب أو قبل تمام إنه له العظمي بتاعه معاه خذ راد أو أو إن أنا عجلات صغيرة وصلت sexual وصلت وصلت صح إلا إيه. إلا إيه. إيه. وبعدها صباها في بيت اللي مع هونشتايمون مع هونشتايمون كل حاجة مزيد جدا وزن الجنين وزن الجنين 45 كم هنا هتونوصت وزن الجنين في نيضة 25 كم وبالتالي بقرة الطبيعي ان هي تولد جنين وزنه 25 كيلو اصبحت الآن هتولد جنين وزنها 45 كم من الصعب جدا بل من الاستحالة ان هي تولد هذا الاخ اني يتولد هذا الجنين معاك اهلا وبالتالي لابد حاجة انه في ان انا عشان اعمل في كثني لابد ان يكون الجنين ميت لابد يكون الجنين ميت يعني ما ينفعش اهل في جنين حي. لاحقا اهل طعف جنين حاجة من ما اعطاش جنين حاجة لما تيجي تتبع حياتي اي ايوان اي ايوان تتبعها قويعة كده باك واسنات ده فنعمل ايه بيعمل استراجلين بيرقص كده ويطرف لو انا جيت اقطع في الجنين وهو حي في داخل اليوتراس في الببيا وهو حي في داخل اليوتراس هيعمل ايه هيعمل استراجلين ينشا ان الاستراجلين بتاعه ده ايه تقطيع اليوتراس كل ركله تلبط في المخاض تقطع في اليوتراس وبالتالي عشان اقطع لازم اعمل ايه بقى؟ لازم الجنين يكون ميت مش حاجه اسمها في جنين حي على الاطلاق التاطير ده في جنين ميت التاثير فيها في جنين ميت يبقى انا متفقين انا هقطع في جنين ميت عشان ما يبقاش فيه وما يبقاش يروب وبتبقى مربوطه ساده امتى ابدا اعمل تقطيع اعمل تقطيع يا ريس عاوز ايه امتى اعمل تقطيع من <مانا> يعمل التعطان الجنين في لطلس يجب أن يكون الجنين أبسوليور كيلو برصائر مرحبا أبسوليور كيلو, كيلو جدا على الحكم أو غيلة الليو بشرط آآ في كل حالة هنقولها بشرط آآ لازم يبقى أن يجب المجانين كبير أو في الحكم خلاص، سواء أبسوليور كيلو أو اللي قديم البيت بس بقى ديق عليها مشاعر ايه عدلي وبالتاني لازم نعملها عشان نعمل لازم ايه لازم ايه لازم ايه لازم اول لو عندي لو عندي جنين يعاني من انوماليز جنيم يعاني ايه من انوماليز فاتول له صح؟ بنقول عنه انه بنقول عنه على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها ما اسمه ايه ماذا؟ انكيلوجيس يعني ايه كلمة انكيلوجيس هم؟ يعني ايه انكيلوجيس طمعزم طمعزم يعني انا طمعزم والتيفس خلاص فيلمة انكيلوجيس انكيلوجيس هو الناس كتير عليه كده النعضة؟ وتعارفين ان اي حدث من برة السكشن من غير غياب صح حدش بعد وخلص يبيول أنا حاضر وعايزة في غيابي بعد بب ما أدخل من باب ده وما حدش يلو رأيي ماشي وأنا بقول حاضر ولا بنعمل زوج ولا جت عيني ولا رجلي ولا أي حد أوكي ماشي بياني. كلمة أنثي لوجيس أنثي لوجيس معناه معناه تيار بوسط مفصل لماذا بوسط مفصل بنقص في المفصل يعني الجنين بس مثلا ولياقه جاي كده في الطويل ده الجنين جاي في الطويل كده وبعدين الجنين بس قامتهم كده العكس بقى في التيرنوز اللي هو الجنين جاي كده وبعدين الـ دي جاي كده الـ دي احد الارجل جاي كده مرفوعه بس عامله كده في ال اجا حركها يمين احركها شمال وما تتحركش ليه لانه مثلا اني جوينت فيه انكيلوزيس كلمه انكيلوزيس يعني ايه تيبس ما عادش بنوصل ده بيعمل لا ديستنشن اوردكشن وبالتالي الرجل عامله كده لما نيجي نشوف الجنين لو جبت حالة زي دي حالة اللي عامله ستوب ولو جت لو جيت تشفت الجنين تشفت الجنين ينشا عن بيت ينشا عن بيت ان المرونه الاصطناعيه الرجل الجنين في الانكلور دي في باعتك ده وما هيبقعه كايب بيسا مش عارف عاديلها لو شديد معروف ايه اللي احصل الرجل دي ايه مرار شرفقه بالصفت برس كنال دي فتقطع الول او الرجل دي هتدخل في الول بتاع الصفت برس كنال وتعمل ايه وتقطع كل ما بشد البرة كل ما بعمل ايه كل ما بزود الارض ينشك ايه إن بالنعاية انو بعد الجنين منولد الجنين مثل يعني قص بعد الولاده اللي قلنا في الدين اللي بعد الولاده لما انا بصوا وانتوا معانا في السكشن يعني عاوزين <تصفيق> من امتى ممكن اه تحت عروق اخر اللي جاي ده التافه هيرد عليها ولا ياللي يأخذ بره ويجي، ايه التافه الاخت الدافئ اللي سيت مفتوح او الاخت لو كانت لما بعد ما تولد وحصل مرشا او اطع او اطع في الهور بتاع اليوترس بيدي او الفجاي اللي حصل لما مدي ايدي بعد القلالة وافحص او ما لقل الجانب اليوترس سامل بدأ ايدي خالفة بقى دلوقتي إذي طالع من قطع من فتحه في اليوترس أو في السيرتس أو في الغماني وراح فيه وراح أطوره على الطرس الول بتاع, بتاع اليوترس لما تطلع برا كده تمكن إيجا في مسكة الانتستين مسكة رومين مسكة أي حاجة من الفيزرة برا لقاه برا اليوترس وما الدطوع دي في مصارها ايه ويهه المتعامل فيه يبقى إذا أولى أولى في الحالة دي في الحالة دي أنا أعمل ايه إن أنا أعمل في جوتومي أقطع اللي ده أطر أطر عمليه تهزيب للجنين تهزيب للشكل المشوه بتاع الجنيه لما هزم الشكل دولت يوم الجنين الجنيه خالص بدون ايه بدون حدوث اي اخطار معاني خضرات؟ مفهوم النقطة دي؟ مفهوم؟ النقطة التالتة النقطة التالتة احيانا احيانا يبقى في وضع شاذ للجنين بمعنى ايه؟ انت بسكش بمعنى؟ شكلك غريب اوه؟ أنا هنا كده هقطع بالجميع حي يعني لو انا هو قلت هو حي لا انا قلت حي هو <تصفيق> حي والحاله دي موجود هقطع فيه تدي نقول لما يبقى حي هيبقى له حل ثاني انا قلت اقف الاول خالص في اول السكشن مفيش تقطيع في جنين حي حصل وعشان اقطع لازم يبقى ميت المفترض يبقى انا طالما بتكلم يبقى الجنين ده ايه ميت لا خلاف طب هو حي ايه اكيد هعمله له شوف اللي بتجوغي ازاي لو معاك ورقة وبتشخبط فيها كده كان يبقى مركز معنا صح؟ صح؟ صح؟ معاي اخي؟ احيانا احيانا يبقى عنده وضع وضع غير طبيعي وضع شاذ في الجنين زي ايه؟ زي مثلا لو جاولد بحرة او ملاقي الجنين الجنين عنده يكون لطل بجير شامفليد انزل الراس عاملة كده الوضع جاي كده درايد لاتيرال ديفيشن في الاندريك الرقبه كده والراس راجعه لورا على الجنب وبعدين هروح تعدل هقول تعدل الراس اللي فاتت السكشن اللي فات ما حصلش ايه لا دي اسمه الوضع اسمه ده اسمه انكوركتابل بيلي وضع يعني انكوركتابل انكركتو يعني حاولت وما عرفتش انكركتو يعني ايه بقى... يعني ايه انت يعني ايه انكركتو انت مخسوف بتستحي انكركتو البي بي يعني ايه يعني حاولت التعديل والمحاولات بقت بالفشل انا قعدت احاول عدل وما عرفتش اعدل في جنين ميت الجنين ميت يبقى انا الا اقاة قطع الرقبة قطعت قطع الرقبة لما قطعت الرقبة قطعت الرأس والرقبة فصلتهم عن الجسم شجت الجنين بقى بلادة تماما فمش اي مش فيه يبقى في حالات الام الام الام الام الام مش مش فأغنور مدون بي ان انا استخدم الفيتوتوم فأبنوهما البي بي بي بي ده كانوا خطئ جدا يجب ان انا عدل الاول واذا فشلت اجعل الفيتوتوم ماشي؟ او اي حل ثاني. انما مشروط ان انا اعمل فيتوتوم ان انا كن ايه ان انا كن حاولت قبل كده ان انا كن ايه؟ حاولت قبل كده اي في حالات في حالات تنفيزين تصفيت في حالات الانفصال الضفيري في حالات ايه الانفصال الضفيري يعني ايه يعني جنين البقره بتولد من امبارح ومارفع على وقته فضل والجنين بقى ثلاث طلعات حجمه الجنين بقى ايه بقى ثلاث طلعات حجمه اتنفخ وعفن وبقى واقع على رجلتين قدام حل من اتنين الحل اللي يقول يعني يقول ان انا ان أنا نعمل في اعمل فيوتو لانه مستحيل يخرج قولة واحدة يعني استعلنا دكتور جميل أنت حمل ثلاث مرات، ثلاث مرات ها؟ جميل جميل ما أنت حمل جميل ما أنت حمل ثلاث مرات نعم. تقولي <تسح> كذا؟ تتسألين <تسح> ان دي صاغونين ما فيش حل ليه والله ده جنين ثلاث اضعاف حجمه لما اجي اخرجه فا كل وحده واحده من اليوترس ما اعرفش اخرجه ما اعرفش ايه اخرجه يبقى لازم التقطيع او او ان انا اقول اقترح زي الاخ كده ما بقول ان انا اعمل سي يعني انا اعمل سيزيان واطلع الجنين مرة واحدة بس هنا مشكله رهيبه جدا المليوترس انفكتد جدا جدا ومش انفكتره بس يعني في القرار اللي جدا لما حدهه القرار فحال زي جدا لما حدهه القرار ان هو يعمل سيكشن لا خطأ فادح قادم لا لانه الموطة اللي في فيه انفكشن مريد في اليوتر وبالتاني لما افتح وقت مبارك وبعدها افتح اليوترس كل الانفكشن في اليوترس صحفان راح فقال البروتونيان كانت في البقر حتى لو ولك وأمد وصف البقرة بس بعد يومين هتموت يومين هتموت هتموت ها لأ؟, لأ عشان ما يحصل بروتونايز هو حصل حصلت لما هي بتموت من إيه بتموت من الديفيوز بروتونايز اللي حصلت لها بعد 48 ساعة يعني شنو ولدت دلوقتي البقرة نسوي في دوكاليتي بالضمور عدل إنما يدي من يمر على حافة سيرينيا زي ما تعرفوا بعد كده حمد سيرينيا ما أقولش البقرة بعد تمام اللي ده لبعد 48 ساعة اللي هو وقت اللي ممكن فيه يحصل أصلاً دي بيرو من جد أيضاً، أنا أحبك. لما انا اعمل سي سكشن وعمل اقول يعني لو انا عاملها دلوقتي ما اقدرش اقول المغرب بكره بقى كويس ولا بكره الصبح بكره بقى كويس ولا بالليل بقى ما عندي عندها ده 48 ساعه الوقت اللي بيحصل فيه ديفلوبمنت للمين للبرتونايتس عندها 48 ساعه ده خلاص احنا الامور ان شاء الله تمام اعرف ان حصل مشاكل ازاي بايه المؤشر بتاعي ايه بعدما بيب مريض وعمل جراحة لازم يتبعوه بالحرارة كل ساعتين كان لاته يسو وقت الخرارة ما علت هنا بدأت هنا بدأت في مشكلة وبالتالي حتى لونا عمل ستريا من بارة او عمل ستوتر من بارة اي تدخل في بارة وبعدنا تبعها بالحرارة اوبرنايت يعني الصبح وباللال الصبح وباللال اذا الحرارة علت بعد 48 ساعة يبقى احنا فان اه في سنة 5 5 يبقى حصل ايه؟ حصل بيته نايف انتو من ايه يا جمعا؟ انتو قاهمت انت احضار وانا الولادة؟ ليه؟ قاهمت احضار وانا الولادة؟ ليه؟ كده؟ مش مهمت دي الـindications الـ اللي انا من أجلها ممكن أقرر أعمل أعمل في توتوم وفي قرارات الولادة اللي احنا قلنا عليها ان انا لما أقرر اعمل في توتومي يبقى في الحالات دي في contra-indications يعني دي أنا هاواجد بالفتوتومي او هقطع في الحالات دي في contra-indications انت ما اعملش فيتوتو يعني الجانين مالي ميت مالي ميت ومعرفش اعمل فيه فيتوتو ده حالاته لو ان في ربشة في النطرص في ربشة يعني انا لما مدتي بقى افحص لقيت النطرص ايه مقطوع مفتوح على تحت على فوق في ربشة ما ينفعش اعمل ايه ما ينفعش اعمل فيتوتو لانه من ناحية من ناحية احنا قلنا الربشر لو في انترال يبقى الحالة ايه هوبلس وإنديكايتد فروسلوتري ومن ناحية الاخرى لو فيه قطع ونقع دمشور ودخل فيتوتوم زي ما حنقول دلوقتي فده بيوسع الجرح وبيزود المشكلة ايه اكتر في كلتا الحالتين في ربشر ما ينفعش عمل ايه ما ينفعش عمل فيتوتوم وقالجأ الى حل اخر غالي فيتوتوم قلنا في النومنج بتاع السابليكس او في النومنج بتاع السابليكس في الانصف فقط بتاع ش الفلس اللي دي الفيرس اللي دي بتسمح بمرور ايه بتسمح بمرور وان فور يعني السيركس بتاع العنق الراحي بتاع البار معدي ايه معدي ده درجه ركبه من ال... من, ال... من الطيخ بتاع بتاع السيرك معايا ليه او وقلنا قد السفمزه للرجل ديت بالايد بتاعتها يعني مثلا معاد الراس ويد بتدخل جنب الراس أو طالع من السرير من السرير الراس والرجل ويد مش عارف تدخل المعاة. الدرجة الثانية الدرجة الثانية معاد إلى معاد الرجل إثنين أو رجل وايد يعني عنوخ الراهن معاد رجل وبدخل يد معاة أو الرجلين اللي نمت طالعين وانا مش عارف أدخل يد والتالت 3-4 فنجر إذا ممكن يقولوا في أندب إس سبعة. في الحالة التانية وما بعدين لو حددت حتى دخل الفيديو توم هقطع الجزء اللي هيتقطع مش هيخرج يعني انا مثلا في الحالة دي الدرجة دي هو ما ميدي ماشي الدرجة دي هو السابس ما عد فيها لمنين اتنين فقط لمنين وما عد فيها لفيتون جوه وقطعت الراس الراس هتعدل وهمه فراحة مش هتعدل وده اذا التقطيع بلا جدوى بالأجاد وما ينفعش عام ضغط على وسينه هو مش قرقه وما ينوش لازم ما ينوش لانه التقطيع إنما التقطيع فقط فقط الفلس يجري من السباكة الدولة اللي, بتعد اللي, بتعد اللي بتعد هي بتعد راسه ريكل اللي هي بتعد راسه ريكل الاكسبشن هنا إيه بقى إنه في الحالات الدرجة التانية والدرجة التالتة والجنين ميت على الرغم إنه هو ميت إلا إنه ما نوش حل إلا السيسيكشن ما نوش حل ينزول إلا إيه الا السي سيكشن على الرغم انه جنين ميت و احنا عمين نقول في اي حاجة ميت بقطع في ده ميت بس لازم اعمل له اه سيزيريان لان لو قطعته مش هيطلع منين مش هيطلع من السيرجيس معايا حضرات لما تيجي لما قطعت قطع نستخدم الكهات و قطعتها لهذي الصوفية الكبرى، الأول الأول اللي إحنا ندور عليها، اللي إحنا ندور عليها راح يدور اسمه بيرفودينيا هو بيرفودينيا سفيدوتوم، كان في زمان قوي قوي أول ما طلع موضوع الطائفة وتكلم ده، كان في طريقة اسمها ساقفودينيا سفيدوتوم، اسمه ساقفودينيا سفيدوتوم. انا بنقول عليها كمان شويه كده المهم البيركوتينيوس فيتوتومي ان انا بقطع عبر الاسكين من بره يعني بنلف السلك حوالين الاسكين من بره واقطع الطريقة القديمه اللي قبل كده كنت لازم افتح الاسكين الاسكين واقطع من تحت الاسكين اسمها ايه سبكوتينيوس فيتوتومي طريقة طريقه قديمه قوي قوي أو قوي أو قبل قبل الفيتوتوم يطلع ويختارها يعني هو بدأ محاولات ان نقطع صب بين وسطته وبعدين مرجع العضله نقطع ايه, إيه؟ بيركوتين وسطته في باقي القضيه من الجهاز ده الكاس داو ده اسمه ايه؟ ده اسمه فيتوتوم. اسمه ايه؟ فيتوتوم. اسمه فيتوتوم. عبارة عن هيت. ده اللي فينا الهب بتاع الفيتوتور وكمبتين من الستانلس ستيل اللي هو ده كده وروتال بليد الميتال بليد ده متحرك كده وكده عشان نعمل ادجستمنت للفيتوتور داخل الايه داخل السوفت وير اساسا اسمه ايه؟ ده اسمه توم طوله حوالي 85 سم من الستانلس ستيل لوح ومتين وا و قوي جدا عشان أقطع بقطع حاجه حاجه اسمها واير سوط بقطع حاجه اسمها ايه واير سوط بصوره واير رواية صدر عبارة عن عبارة سن سن ثلاثة ثلاثة فايبر زي الزفينة عشر عربيه ثلاثة وكل فايبر فاة تسعة فين الملت كل فايبر فاة, فاة تسعة فين الملت السلك ده اللي هو رواية الصورة وقفر اللي دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن مكدول سلك مكدول 3 على بعض 3 سلك مكدول 3 على بعض وكل واحدة فقى كان فقى 9 خيبر بقى كلهم كان خيبر صحيح. 27 27 لما يلفوا على بعض كده يقوموا يعملوا ماي يموت تيس سنان صغيرة او او لما مشيها على اي بس كده يقوم ايه صرت عخيه بسرعة جدا ما ينود تليز فبيستخدم بالتعطية يقولنا الولا بسرعة برعانات ثلاثة فيلمينت فايبر وكل فايبر فها تسعة فيه لو بصت فيه كده في الطرف بتاعه تلاقي مشارشر مشرشر فيه سبعة وعشرين سبعة وعشرين طرف السبعة وعشرين لما بلفوا على بعض يعملوا ايه زي الضفيرة بتاع الشعر لما تتلف لو كل ما صغر تلاقي عارف السودانيين اللي بيدفره شاعروهم صغير او او تجاه تلاقي حاجات كتيره او شوفين ده اللي وراكي مشين صاروا بصوت مش اذا شاهمت ومستشل فده بيقلق مينود في السلك لما مشيها على ايه صارت هتطلع فوق بسهولة و بصورة حدود تانية لما اجا استعمل الفوق لما اجا استعمل الفوق دوم فاضل اه اه كل حاجه تقريبا مفيش حاجة عندك سالفه خالص لما اجي استعمل زيت الطما ده الزيت نرجع ورا احسن خش تعال مش قادر لا اقول لك اجي مالك مش في حاجه غريبه حصلت <تصفيق> ده في لما نستعمله، نعوز نستعمله. طبيعي زي ما شوفنا ان السيل بيدخل فات من الممتلك. يدخل زاي فات من الممتلك. يدخل بحاس مع سرير. يدخل بايه السرير. اللي هو دم زين اللي فيدي اسمعها. سرير. سرير. أميرة شايفةني؟ شايفة السرير؟ ده سرير. اسمعها. سرير. قولوا صوت عالم أو راي. سرير. سريبر في كده دي اللي من تحت اللي دي ومن قدام فيها فتحه صغيره كده الفتحة دي اللي بيطلع منها السيل اجهز اللي البوتوم ازاي الفوتو دوم النايل الاول امهور معايا ادخل ايه ادخل السريبر كده في ايه صح ماشي مفهوم انا والله ان انت ايه حصلك مرعوب ولا مثل ولا حاجه انت لما ده احسن لما بقى كده هو بقى السلك طفي السلك ثاني ده قلب في قلب سفخ في واحد شايفه في فرنسا صح شوف ايه لما شلت السلايدر السرير وبعدين طلع السلك واشد وردو من ناحية الثانيه يا بنات طيب شبه الطرف ادخل السريره او مرضه من ناحية الثانيه كده صح او مرضه من ناحية الثانيه حسب عايز تنزل خن السنك ممكن يتلصق او مرضه من ناحية الثانيه كده ده هنا لو انا كده شفت كده او اعمل عشان اعمشوه لو انا كده امسك كده السلك ايه قعيده كده فلازم اسدده بهندل لمقابل امسك اه امسك نه المقابل ضيد المقابل كده دين متى الهندل اللي هي بيت تستمدن فان وتستمدن فيه في الفتوكوم اللي او ملف السلك عليها كده اهو و وبعدان زي المفصلة ارضو ووضع عن نفس اللي ورد إذا الناحية التانية الناحية التانية لمية الهند الناحية التانية لمية الهند اللي هي تنسى حسب أصبح... الفيديو توم جاهز ل لإنها طابية أصبح الفيت الدوم إيه؟ جهت أصبح الفيت الدوم أصبح الفيت الدوم جاهد أنا أعمل ده إلا أنا أطع بيه أطع بإنه ثاني لو شدته الدام لو شدته الدام بي كده. شايف الصين كده؟ عمل إبنه عامل نوب دام للجسدة هتقضع هتحط فيه كده جول اللي يطاقع تطاق لا, <تضوع عمليا تضحكي> لا، الحيوان اللي شد وزيك عشان سمعتك هده لا يجب انه طبعنا يعني اللي حسن عمد جلوات اللي واخطى فيه ويتجاوز مش اسمع مجرس اسمع منه يا حسن بل مرشنا في رايو بل مرشنا واحد من هناك واحد خاطر خاطر ممكن يكون القعدة بحكم مش ممهدل ممكن ممكن لكني واحد عشان كده مش مصبوص انت مش مخفر و فقالك شي و انت اسمعتك هياه ما عليك ما عليك تعالوا مش هيقضر تاني بعد المسامير اللي شكشي بالفور لما بقى بقضع بقطع ايه بقى بقضع بلوف معايا اميه؟ بقضع بايه؟ بلوف اللوف ده هو اللي هي ده ما امسك الاثنين عند الكل واحدة فيه متشوف كده او ايه دعواره باز شايف اناك ده فيه لوف ده ما انا هقطع منه لما انا اقطع بقى اقطع ازاي لما انا اقطع اقطع ازاي عندنا عندنا تلتة نوع من الاطعار تلتة نوع من من الاطعار ايه زي الاطع اللي اوله اسمها Transbiscop اسمها ايه ترانزبانسة كفر القطعة التالية اسمها كوبليك كفر القطعة التالية اسمها لوميوتودنالكفر اسمها ايه لوميوتودنالكفر قبل ما نقول القطاعات ديها قبل ما نقول الابعاد ايه هم مييزات يعني ايه الميزة عنده الفتوكومي الميضة عندي في الفتدومي انها ممكن تخلص الحالة بسرعة جيدة بسهولة وهو بأقل تكلفة بمعنى ايه بمعنى ان لو عندي حالة مثلا وانياكم فأناقرس الدياشن في الديوني زي ما كنا نقول من شوية دوقت فأيه فأناقرس الدياشن في الديوني في الديوني وانا مش عارف اقطع الرقم دي وما معايش في الفتدومي ان حبل اعمل ايه؟ نعمل سيسيكشن عشان اولد الجنين سوابها كان حي حاجة اولي فعل سيسيكشن دي معناها براحة وتكلفة وكومبليكاشن براحة ونحاول ممكن اتخذ مشاكل ممكن انا اخطر اسمائي العملية مشاكل. يعطي فالتكلفة عالية ده يربق اكتر موليك سينسل ان انا قطعت قطعة واتحلت المشكلة اذا اوفر وقت ووفر وبقى يكونون التنشيب معين؟ الخطأ الفادح أو البيسط بانشك فادح الرسك الرسك على الابريطة وعلى حاله فقط الرسك على الابريطة ترجمنا على اليه معنا إن واحد يستعمل السلطة فعمل قطع في السوفت برس كنانا عمل آيه يعني واحد يستعمل السلطة برس أو أسماء القطع وأسماء القطع المفروض الهيت بتاع البيتوم ده على البقوص اللي هيتقطع كده لازلت فيه كده كده اهو طب هو عامل ايه بقى دخل البوز اللي بيطلع كده بقى في مسافه ما بينه وما بين الهيت بتاع الموتور وهو شغال كده السلك ده رايح جاي يقطع فين بيقطع في السول بس كلام على ما يطلع عليك ليكون قطع النوتراس من الشمال والنيو اليمين والله ده الحالة الاخطر من كده بقى كان من كده اللي هو الريسك على الكوبريتر على الدكتور اللي بيقطع على الصو حضرتك لما بتيجي تركب النوت شد يا حسن لما بدي تركب اللوب كده على الجوف اللي هيتقطع ومادات ايه دي اف خلاص اتطمنتو بعدين في الوقت يبالها فيه resistance يعني انا منشور خاجه ففيه ايه في resistance انا ففيه محبور فجأة ال resistance راح منشور كده يا ها مش هو ده حسب ترجع لورا شوف حسب الاشاف حسب على ايه شوفهم الاخطاء هو احنا جايين نعمل عشان نمسك منها ونشد فحسب محط السيرج عليه عشان يشد بالسلك حسب بيشد دلوقتي حاسس بضوق مفيش ضوق ده في مفيش ريزيستنس خالص ده اللي انا بحسه بعد ما اقطع وخلص القطع انا احس ايه بقى بإنه ما فيش resistance خالص أو ما عمل إيه أو ما وقع في القطر أو في القطر وممنوع اللي بيومشور وياه في من حد تاني زي الأخ المخطول اللي قال ده ده غرف كده قليل كان خالص وبعدين بدخل إيدي بدخل إيدي عمد الهيط بتاعي منوتوم عشان أشوف موقع السلك فيه وصول السلك وصول السلك عمد الهيط بتاعي منوتوم كده شد يا حسن ده معناه ايه؟ معناه انه لايس سنكي كده عند الريد بتاع الوبروتون معناه ايه؟ معناه انه قطع خلص او مطال عن الوبروتون احيانا احيانا يبقى واحد لسه فضل دي السفادة جيدة وما مثلا ومتعملش فاخدت صابعه كده يا شوف اخدت صابعه كده يفحص يشوف حسن واحد محترم مرضه تاني هيتامي واحد اختار لما يشبع عن الهضر قابل امشر يا حسن فراح حسن ناشر على طول عمل ايه أطع صبع الدكتور اللي حطه ده خاين؟ أطع صبعه وعما ده حالة بلاب حطه هو أنه حالي وقت؟ يعني نقيمك عالطابيه زوجين نشرة وإذا ولما تكسر تقطع دبنك ولي وقتك؟ صح يا حسن؟ لا تسمع أحيان خطسة تانية خاسة لا تشيسم أحيان خطسة تانية والقطع عرضي الانواع القطاعي الطولي بيركس قطي والنوع القطاعي الطولي يعني ايه كلمه ترانسفيرس كلمه ترانسفيرس معناها ان اتجاه بالعرض على المحور الطولي كده العرض على المحور الطولي الاثنين افهمها يعني شد لهم على المحور الطولي يبقى يعني السن كده لما بينشر بينشر كده شايف الوتر كده ده بالعرض على اليد بتاع ده بتاع الـ بتاع ال بتاع السن ده معل طالب خليني عاوز اقطع رنج خليني عاوز اقطع رنج والتر دي مثلا بالواس كده ومعلين دي رجل جميل ده هنا كده السن ده وده هنا بفجله وده هنا افكر برشانة المينيج هون لما جاء لما جاء اطراف المتحركة سواء الرسول والجناز ولو غير مورد والجناز الاطراف المتحركة دي هي اهدوات التسبيل هي اه واللي لازم احافظ عليها للنهاية لازم احافظ عليها الآن بالنهاية بمعنى اه بمعنى ان لما جاء اطع ريكي لما جاء اطع ريكي لازم اتعامل حسابي اني بعض القطع في مكان اسجد فيه تاني فيه مكان اه? اسجد فيه تاني ده بمعن ايه برضو تاني ايه لو انا عاوض اعطى اعطى دي يجب اني انا مقطع تحت الميه جواني هنا كده قطع فاني؟ تحت الروفة كده كبليه تحت الروفة؟ لو قطعت فوق الركبه من السيل قدامي والفيتوتوب معايا واقدر اقطع فوق الركبه هنا كده طب لو قطعت فوق الركبه وقطعت الرجل دي تمشي فين ايه اللي هيحصل بعد الرجل دي ما تنزل او ما تركب الحمل الحمل فوق الركبه الجزء ده ينزل كل ما كنت الحمل وانا اشده يطلع تاني مفيش ايه مفيش تثبيت خلاص زي حد مالوش يد لو جت في يدوسوا حاجه ما يقدرش يمسعي وبالتالي وبالتالي لازم لما اقطع اقطع تحت النص عشان اسيب النص ده حته العريضة او لما اثبت حبل هنا للمرة الجايه عشان اشيل الكلام اقدر يعني انا قطعت جزء وهشد الدرين على الضب دي قطعت جزء وهشد الدرين على الضب لازم يبقى فيه وسائل ايه وسائل للتثبيت فهنا لازم اقطع فين حسن تحت النص وامرقط بعد كده بقى فوق النص طب لو قطعت من هنا لماذا أنا توقف بتتذبتني؟ لم أكن أعرف سبت الجميع القول لما أقطع أقطع تونس بيرس أقطع ازاي؟ كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ انت النهاية مش مقصورة لو أنا عاوز نحن نرى بشدة أنا خرجت لو أنا ديرت لو أنا عوضة قاعة أعمل آية لو أنا جبت اللوق اللوق شايفة لفت الموباير سيلي شاوة شوفت إن هكومت الدولة دي لو أعطون الدولة دي المحترم ده وأنا أقول لغضا حصل بصورة شاوة حصلة السيلي شد السيلي شبت نعمل ويستشيلي ساكينش وليات شايف ستجين ستجينش بس يا ربي لو انا جيت اجزت لديلت ان اعوذ اطلاح ديبه معاين شايف الفيديو ده او او اعمل ازاي؟ كنه وبعدين لما انا شيد لما انا شيده و احكسه لما دانسور لما دانسور ينكفش على لما دانسور و اشيدني كده شوف تده بصي العمر تعمل ازاي بطول تحت الفيديو. تولي عندما تحضر بك اشفش اوه <تبقى ضعفة> اتطع واخسش وانا بقطع بيسه ده الريب بدي عموانا فوقتينه وتينه كيبه بدي عمل مشكله في اليوتيوب ولا ان انا حاجة اعمل حاله تانيه مستحق اعمل ايه لازم اعمل فكسنشن للبارت في طول كبه اعمل ايه اعمل فكسنشن للبارت في طول كبه لازم اعمل كبه لازم اشدد لازم اصدبت القيه اللي هتفقطع معاي او ما معاي... اعمل اللوك... لوك واسفك وسافني... خراص كده وزي ما موما الشروط قبل كده الروباط تحت وتحت الفيديو وفوق الفيديو اوه الجزء اللي انا سجدته ده اعمل فيه بقى... لازم اعمل له فكساشا في المئة البلاد لازم اعمل له فكساشا في المئة البلاد المتحركة العل... اللي علاك انا لديه او ما اعمل اوه اجد في الجزء اللي بطع بين الكون شايف كده جامد قوي وبعدين فقلب البليد اهو كده ما يا عم اثبت البليد كده الاول اهو ده مثبت وبعدين الف دي كده اه شايف مثبت اهو اصبح إيه؟ اصبح الجزء اللي هيتقطع كده شايف كده مثبت مع الجهاز بتاع المنظار مع مع الموجودنا الجهاز بتاع الفوتو طول ايه اللي بيحصل كده لما يقطع لما يجي يقطع على مجرى الصور لما نيجي نشوف البقط اللي هي طاطع مسبب خدنا في الراس فين هنا الماشر؟ اتجاه الراس اتجاه الراس كده صح ده ترانسفير خلاص يا حسن يا حسن اتفرج على الصوره دي والله فاحنا اتفرجت عشان دي يا جماعه الاتجاه على لو موجودنا الاكسس بتاع مين بتاع الفيديو ينشر بريبا ليقصص دي وانا شوية تحدي في الهاتف دائمته لحد الريزيستنس ما مفيهش رزيستنس اوما وقف اعمل ستوب بالسطوري وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين افحص عن الريد التاشي من التون او الفيدي التون افحص لايك ها؟ لايك الست جاء عن الريد من يبقى اذا انا قضع خلص اوما عمل تبق اوما عمل عمل تبق اوما فيك الجوز لديه مشكس داني خلاص كده أرضا نفس سفرنا عمدان نفسي نطلب عن الميتون لبره وبعدين أرجع عليهم الجزء المتقطع أرجع عليهم الجزء المتقطع أطلعه بشرط أنه تختل دي أرضه في زهاني الجزء المقطع دي عضمي عضمي والحواف بتاعه هات زي سكين أهم ناس ما ميل بيدي كنا موقع وأغطي الهيدي وأطلعوا ليه هو رشدود الحد هنا معامل الحمد بسرعة او بشكل بيقول الى بره وهنا واذا حتى لا يد راح يوصل على ده اسمه ايه اسمه اسمه اسمه ترانسفيرس فعل قطعه ثاني القطعه الثانيه النوع الثاني القطعه وبليك كارت اسمه يات وبليك بس ما خلاف خالص عن الجزء اللي عن الأولان اللي احنا عملناه يعني خلاف عن القطع اللي احنا عملناه في ما عدل في ما عدل إنه اللي جميع جميع اللي كانت عند السايد يعني وأنا كده اللي بتاع بتاع اللي هنا صح؟ فول, الهيت فول اللي هيت بتاعي اللي بنتوم هي فول اللي بيحصل اللي هيت بتاعي اللي بنتوم في فرونزة صايتوفتار نعم <تصفيق> عبليتو <تصفيق> <تصفيق> بات ازاي ازاي تاني شو ازاي تاني ادنا سيارسلوا الحتة عاملها تاني انت فاكتين اللي انتوا استنى فيه بقى لو انا عاوز اجيب بوز اكثر عاوز اجيبنا ايه؟ بوز اكبر او مطلق قطع ميل زي ما احنا بتقول دلوقتي اعمل ايه وانا بالاكدل بوز اصلا بقوله. وانا بالاكدل بوز اصلا وانا بالاكدل بوز اللي انا هطع بعد مثبت الجوز اللي هيتهطع وبعدين اجيب اليوم بتاع السن وادخل الحبل فيها من فوق لتحت الحبل من؟ من فوق لتحت كده شايف كده؟ ده كمان بره دي جوه الحيوان واحنا بره الحيوان الحب ده اهوت فين من فوق لتحت وبعدين ما من تحت وبعدين من تحت مدخل الهيط بتاع المونوتومة أنا هنا عاوز أعمل رطعة هاة وبليه التطور او مدخل الهيط بتاع المونوتوم وهي أبن هبنى من هنا هنفنوه يا ببت واعمل كده ودخل شوف الهيط بتاع المونوتوم هنا شايف هندمه يعني كل مرة اسقلتوا مني ده شايف بداية السبكة بان بداية وليه تتعلم ده وفين هنا في القりة. لما في الشولدر عن لما انشر بس لما انا انشر دلوقتي القطعه يبقى اتجاهها اتجاه القطعه مايل كده ده اسمه ايه ده اسمه لو انا عاوز اقطع الرجل بالشولدر مرة واحدة انا عاوز اجيبهم رجع بتاع الجنين ده كده اجيب الرجل مش تمتر واحد من اسكامل مرة واحدة ما اسمها ايه؟ قبلية الكابل اسمها ايه؟ دي كده في باوتين قبلية تاعد من الكاميرا ايه؟ اقرق نفس الكلام امشو واخلص واضلع واحد القضى عادي الابطه دي اسمها لونجوديرنكا فالانظباط عدم وجودنا الأرز بتاع الكانو في المرو، بقفلنا في التمليح، الأفضل الشيء ذاك اللي هيته بتاع اللي من بتاع اللي من دون كذا والسير كمشكل، صح؟ والآخر اللي بتاع اللي من شايفينها دي في كدا كدا. ده إزاي؟ إزاي لو متوبنا، لدينا القطع موازي للطول، القطع موازي كده كده بالشكل اشتكي لكي، ازاي؟ إذا، لو عمشيها فليكشن تطور للي أو فليكشن تشطور للي، نسأل والغانين جنب المنظر بكي لن نصف تطور الغانين عنده فليكشن فيني جون تكي في مش فيني غير وفشلت ان انا عدل الفريكشن ده او فانت... او ان في لا ترانديشن فيتوا ان زي اهو كده وانا فشلت اني عدل الراس مطلوب ايه مطلوب ان اعمل قطعه هنا القطعه هنا كده هتبقى موجوده ازاي ازاي على محمود ازاي لو عندنا فليكشن فليكشن في المين جوينت فليكشن في, في الني جوينت كده انا لازم اللازم اللي البروتون في التون ده اتش فكره بيقول لي اسمه والله اهو من عامل جونده غلط صح وباخد اللوب وباخد اللوب ادخلها في الجزء اللي هيقطع لما يبقى في فليكشن مثلا في الني صعب قوي صعب استحاله ان انا اخد اللوب ادخلها قدام فالرجل دي ولبسة كده عشانه نقطع هنا كده منهلي صح؟ صعب صعب ولا سهل صعب وهدي حسب. منك؟ يا حسن هو في زكة منا؟ انا عارف لما اجي اعمل لا لما اعمل اللوك ده اهو كده اللوب باخد الله كده انا باخد اللوك اهو ان انا ادور ده اطلع قدام ولا كده وارجع كده ثاني صح نعم شفتوا عشان بقى نعمل عشان نعمل الروسوتال كاب لازم اعمل سرييدنج في ده عباره كذا سنه لازم اعمل ايه لازم اعمل ثريدنج في انبوبه واحده بساعات كده ورق خلاص لف ورق كله ورق لازم اعمل ايه يا جماعه لازم اعمل هي اللي معموله هي اللي معمولها ثريدنج خلاص تمام مفهوم أنا عاوز أليف في السين. عاوز أليف في السنك حاولينا نبوز بلايطاطة هم أليفه زي تحق اسمين؟ تحق اسمها صول بيريكتو تفاق فضاحين بيون كده وضاك انهم مطلحين بزعين هنه تحق اسمها صول بيريكتو اسمها ايه؟ الصوره الالكتر دي باخد طرف السيل السلك اللي هو الطرف الفريد اللي هو جافه هو اعمل ايه بيه واربطه في الصورة الالكتر دي ماشي واربطه كده اضبطه مؤقتا ولا حاجه ان كده بالشكل ده اهو كده عامل ايه الصودة <سؤال> يريكتور دي وارضه تفعى السلك <سؤال> ده وكده في السلك الفريد ده واعمل فائغة واعمل ده الجزء اللي معموله كده النين دي معمولة فريدشان دواها كده وانا مش عارف عادلة فارفعه اوه معمل ايه اوما دخل الصودة يريكتور كده هم؟ كده؟ بيئيه كده جدا هو اخبرت انت يا نمتها بالصورة اليكتور دي من عمد الانفليكشن هطلوطه على مسائل وانا نقوم دي فانسفكشن نعم تقول ايه يا نيسي؟ شطيه واحد تاني بيش؟ هم بدخل بالصورة اليكتور كده؟ لا يوم ينفع من ناحية تانية كده تاني من ناحية تانية اوه مشيكي السيرك كده كده اشد السلك ده كده واطلع بيه اطلع بيه ايه خلي كده اشد السلك ده اطلع بيه ايه اطلع بيه بره كده اهو فك الصوله يركب وفكها لو فك الصوله يا حسن نجيب دي اسمها ها افكرك دلوقتي يا حسن سين سري من يلا في التوت يلا بقى ده ده ده ده ده ده ده ده ده ات طلعنا الطرف الثاني من الكايف او يا محمود ورا اه نسيبته بقى ها ها طيب انا لا هو بيقولك تعالى انت فاهم صح هم اللي هم يفهميني. و نعمل ده لا تنسى خالص حاجه بتاعت الصوت ملو انت يا اولاد ملو الله بدايه كانت تصراحات ولاولاد نخلصهم ان الله نعمل جرام فوق كده عملنا كده من فوق كده شد يا حسن شد شد ملو الديفليكس وده بتاع لما صورة اللي, بفاني. انت لما اللي هي بتتعلم من التومبي لما نقدر نشور باتجاه النشري بفند لما تقدر نشوري باتجاه النشري لازم وين بسونو بيتومبي تاب هنا احنا مع منش على الله اللي فاجأ اللي هي ما تعلم منش الكل مهامك هي إيه إحنا نحن نحن رأيهم المختلفة اللي ما عملناهوش عن الأضعال اللي فاد لكساشن هي فتاكس مرحبا نحن نحن نعملناش لكساشن الأضعال في رنزبارس ودفين كان لذي مربوط الجزء اللي هتقطع عشان يثبته على الهد على على في الميتة البداية عشان يثبته وما يتهزش ولا تغير طب هنا أنا مثبتش <متحدث> لاه لأن الهد بتاع الفيديو دوم مثبت <متحدث> الجزء اللي هتقطع شايف هو ده مزنوق في قلب الور بتاع اليوتاس كدهو مظبوط كده اتفرج كده حركه كده نص كده اللي عندو بتاع اللي كلهم مثبته جنوب الايه اللي هي القطوع التاني مفيش مجال ان اللي انا اعمل ايه نعملها بالفيكسيشن يوتوم دي فيتنج ايه اا لو فيه في فيتشن في ريتلر مثلا في الاطراف او فيه في ليجيشنز اللي من في او اللي او لتحت وانت مقطع على تو خلو سبحانه تاقید ما کنید را برشة يفتدون يعني ايه برشة يفتدون برشة يفتدون برشة يفتدون يعني ايه برشة يعني الحالة اطعى وبتفلص الحالة مشكلتها فاة في اطعى بمعنى معنى اخر انه الحالة فاة رصة بيتشترين عندما اعطعت الرعبة خلصة البستور والحالة ويه? اللي حالة فعلة لفعل كلوسس أضعتها أضعتها أضعتها خلصة باسم وين؟ برشة يسود في كل الحالات سواء برشة أو كونتوديل لابد من الاختافات اللي هوتنا عليها سكشا من نفات من الواشنج والإفضورة للأناسيزيا وفيه تنكليو كل ده أساسا في كل, ده في كل الحالات في بعض الحالات في بعض الحالات أحيانا أحيانا أحيان بحتاج أن أنا أعمل توتال تلف جدا أحتاج أن أنا أعمل آية نعم ديور عاملة كل قدام يعني عاملاها زي دول انا هقطع كده كده من كل خمس كل كل ساعه خد. خبر كل اه, آه. أي مشكلة. مش ساعه ايوه انا انا ساعه يعني هو الاخ بيسأل إيه. انت معنا يا محمد انت عارف هو بيسال في ايه منال مش انت اللي بتتكلم انت عارف الاخ بيسال في طب اللي جنبك عارف الاخ بيسأل في ايه؟ طب انتوا قاعدين لها؟ بيسألك في الكتاب في حاجة تبع السيكشن؟ بره السيكشن؟ اه؟ اللي هي؟ ممكن تكون بطلة ممكن تكون بطلة مش ولادة ايوه؟ اه؟ بتسأله في ايه بقى؟ خدنا ايه السيكشن اللي فات؟ ده توقيته؟ تعمل زي واحد متجوز بقله عشر سنين وفي دماغه سؤال عاوز يسأل يعني انت كايب بعد ساعة ونص ولا ساعة تم تخلص مش لقى اللي محمد تسأله خدنا السكشن اللي فات تم تسأل من قبل السكشن واولى انك قبل ما تدخل السكشن دي بعارف خدت السكشن اللي فات ده سؤال ينفع دكتور يسأل سؤال بعد عشر سنين جوازك فأحيانا الأخ بيسأل بولي يقول لو كانوا حطوهم يعني أنا مثلا أعمل دولة في دوتومي والحالة في ساعتين وخلال هل أنا محتاج أن أعمل أكتر من مرة بدور أناسيزيا أكيد محتاج أعمل أكتر من مرة زي الجنرال أناسيزيا لو أنا بعمل حاجة مثلا في بيتس وفي جنرال أناسيزيا زي إنسان صدر عام شيء. ثاني ثاني غبي انت غابل بتسرب على في غبي ايه حتى يا ده انا بتكلم بس انا بس انا كل الحالات يقولنا لازم نستعمل بدورة زي اي حد بيعمل جراحة بتاع التخدير موجود اذا لقى ان بدأ المريض دي كده يوم يبديله ايه بيطوره تانية من التخدير تمام هو اقبول ايه لما تيجي تعمل في حالات مثلا زي حالة انفزم تصفيز أو حالة أرسوليوت لأوفر سانز فرس جنين كبير أو قوي أبوه لشتاين وحجمه كبير وميت وعاوز أقطعه تقطيع كومبليت فيتوت أو توتال فيتوت أقطعه زاي أقطعه زاي فينا عندنا يعني في طلقة للقضية للقضية كل الألمان الجيرمني دیون که ان ل specific ورن ويعمل له اوزرال عن عند التاني تمام ويعمل ترانسفيرس كت عن البيزوف نيت كده كده خلاص يبقى هو عمل ايه كده دلوقتي شال الرجلين وشال الهد والنت بقى بقى <تصفيق> وهو داخل كده بيقرب الجنين عليه بقى الشلطة شولدرز زدين ما ينفعش ما ينفعش قطع قطعة كاملة كده ومندفعش اخضع قطعة كاملة كده وطلع الشرط لا لان هو المشكلة مش شرطة وزديه هي العائق قدام البيت هما مش عاكفين يعني طب يعملوا ايه بياخد قطعة ترانزباس بياخد قطعة ترانزباس كده بالسلك حوالين الجنين من خلف الشرطة وبعدين يحصل ايه؟ وبعدين نيجي عند النص عند النص ديون الباريه من اتجاه القطعه هاي... قلنا قطع الترميز زي بعمل يعني كده السر يقطع الموجب جاي ينفذ السلك دي على طول له قلبي والسالب دي يقطع في الوزباز. لما يوصل لمنطقة النص هنا لو كملت قطع لو كملت بقى إلا اللي هيحصل انت بتاكل يا بنت في السيكشن لا يا عاد لان الاكل والنوم عوره ثاني صح يا شيخ محمد نعم بارك الله فيكم لا ورجاء البكش يا حسن ده مش يا حسن صح يا محمد انت ناكل وننام فلو واحد بياكل وكده وناكل وننام او رتاني فده لواحد متطور زينا ها ما ينفعش تاكل في لان احنا لسه لان احنا في امريكا ولا في المانيا وهادي وانا بكلمك وسعادتك بره وكمل اكل يا استاذ حسن كملي اكلك ولما اتفلصك مش عرفين فضلت فضلت فضلت فضلت فضلت فضلت لسه ما وصلنا ان احنا في الطاعات شان وها والبكتور بليش راح وانا عددها ان ده مطلع سجارة مش ده خريات بق وانا ما نعطل وقدام عاكم رشا بسجاية وممكن واحد في الزمق يجيبه ورسيش كله يا ماما يا ما من بس مش لما انا أطع... لو انا قطع انا قطع بالسلك كده ووصلت صوت من السلك قطع الحتة دي كلها إلا يفصل بس حاجة طبع الجزء ده او لا عريض نفس العاشر وبالتالي ده العائق ومشكلة بالتالي طبعا اه لما قطع بالسلك كده بحاجة ما يجي عند منطقة المنتصر يا حد هستاذيلك انتظر و هنقمصه مجين ممكن اه اه نعمل إيه إحنا بقى كده من عند منطقة النص من عند منطقة النص أو ماشين السلك أحوّله الى الموجود من كار. تفهم؟ يعني أنا بقى طع بالعرض كده. لو أنا بقى طع بالعرض كده لو أنا بقى طع بالعرض بمسكه يا حسن. هتمسك بس ما نمسك ما نقبضش. حسن. لو انا بقطع مثلاً وليبهم هنجيب امطع في السلطة بزكينة جاسة شدي يا عزب. ايه؟ شدي يا عزب. يا ابني ما تريدوش بزكة عليك شدي ايه؟ دا كي دا التلفون بعمل أنا أقطع كده مثلا أنا أقطع كده مثلا أنا أقطع كده أولا أنا بقطع، تخيل السلك كده همان يقطع لما وصلت من المصر لو مسكت وخلصت القطع كاملة إلا أقصد الجزء ده يطلع كله حالكين وبالتالي مش عارف كالله أنا ما أعمل آه؟ لما السلك يفضل يقطع يقطع لما وصل لمنطقة المنتصف أو ما كده خليك معايا؟ ترفع لعندي ده من امرك هو هو وونصم كده كده شايف كده ده لما ينزل هيبقى ينزل دكتور كده اللي بالعرض ما بالعرض كده قطعت بالطول قطعته انا مستقيم اهو فاضل لي الربع ده اللي وبعدين على القطعه دي وارجع على الطريقه اللي الثاني اللي هو مفهوم طب تمام ادينا دلوقتي ماشي كده يبقى دي قطع الروزيتس شيلو يعقوب هقطع الروزيتس يبقى دي قطع الروزيتس وبعدين يعقوب هقطع لما بشيل الجزء ده كده لما بشيل كده في البطن بتاع الجنوب لما شلت الجزء اللي حصل تجويف في البطن ظهر في البطن فيها ايه الطبيعي, الطبيعي ان انا هكعمل ترانسلللس كده هناك صح ؟ قدام الدولدس عشان اشيل منطقة الترانك لو صلت منطقة الترانك زي ما هي الله انا لا اعريضا لا اه اعريضا انا انت بطوع اعمل اعمل حاجة اسمها اذا ليش اعمل حاجة اسمها اذا ليش عن تجميل اعمل اه اذا قاموا بيجانا يا جماعة تجدوكي عني اشيل الريبر واشيل الهبط واشيل البنك واشيل الاندسكر واشيل هم كل اللي جوا دي في البطر اشيل فوق في و في تتضبط طيب الجنين ده دي هوت ديوه في اليوترس وانا الحد هنا بيجا اطاع كل وسائل التسليل صح؟ فمانا عاوزة اتربوه لي نتربوه ازالي بس عاد مش ايه حسن مش هو ده الموضوع خلاص مساء مش هجاوب انا بس في في حاجه حاجه اسمها راي شوت راي شوت لا ضابط شرطه اسمه في رئيس الشرطة في رئيس الشرطة وقدر شربهوكس دي بتعمل ازاي بسببت بحب بسببتها بحب دي ضرب يعني بالطفق وبدوك دي ضربون بتعمل ازاي انا لما شفت البوث الى امام الشرطة وتشبت البجلال وشبت الراس عشان اضوها على حال ارضو فيها حب اشيكي بيت جنين ملاقيش حالها وهم اعمل اقباءة فيه اداء للتثبيت اخرى زي ما انا ذا ده المسيح معاه حالة خاتم فيه الكرايس انت ابدأ بالداب الشكل ده كي عمل ازاعد ده, ده حاجة مصالية دابل شارع دابل بوكس ده ففاف ففاف ففاف ففاف لما بيتفتحوا ليباكي لما مشيتوا بتأخذوا ليباكي شك ده بداية دابيوس ده, بيباكي. ده من التسبيت من الفقرات التسبيت من ايه؟ من الفقرات ان انا دخلوا بيدي تحت البورويتش ان افعلوا بيدي وبعدين جوه بقى افتحه افتحه, أفتحه اللي موجود قدامي العمود الفقري كده مفوص صح هو ده اللي موجود يقوم ده يدخل كده خلف اول فقره في المواد ورا الفقره ها من فوق ومن تحت في الانتر برت بر سبيس وبعدين كده لو اول ما اثبت او مدور بره الموشن شوف كل ما يشد يعمل ايه بقى كل ما يشد كل ده ما يتقفل كل ما يشد كل ده ما يتقفل لحد ده ما يترشق ورا الفقره يترشق فين ورا الفقره كده شايف كده ازاي خلاص بقى ثبت يبقى لما امشي وانا أره بقرب الجنين ليا ده ناحيه بره او لو حتى القطاعات خلصت وعاوز اولد فممكن اولد بالشكل ده ده اسمه ايه ده اسمه كراي شوتر دبل شامبو بوكس بيستخدم للفيكسيشن بتاع مين تقريبا بتاع البولي باج بيستخدم للفيكسيشن بتاع ايه تقريبا بتاع إيه؟ بتاع الهين ببراه ببكتبايش شطر مستعداً من ايه من البول ثم بعد ما عملت ايه يعني طلعت الحاجات اللي بيوه بتاع كده اللي حصل بتاخد ترانزبال سكات وقدام البلدس ببقنا ايه بقى ترانزبال سكات وقدام هنا كده شد جيزي ده هو فضل فضل البلدس طبعا الجزء التحتاني دي اعملو ايه ايه او ارواب برضو دي السلك حواليه عشان اعملو المدودة مكاف عشان زي ما كنا افروض مكاف وبالسلك كريفو حولينا بحطينا من هنا نوع عشان اعملو المدودة مكاف بزي ترانسجلس 5 رقم 5 5 6 والمدودة مكافة ده رقم 7 اللي مدودة مكافة بزي بايسيك شانو بايسيك يعني بحسن بلز وصيك اسمه ايه اسمه باي سيكشان الهدو لو الجانين جاي بوستيريو لو الجانين جاي بوستيريو كده لو الجانين جاي بوستيريو جاي بجلان وراء او اقطع او ما اقطع الرجل دي من هنا والرجل على بس وطار وطار كده بي بي. اللي اصابتك بعدها يجيو جاي بجلت بسوع من اقطع فرازبات كده. عشان نقسم الرجل ده وهم بعدها فتحت الجنيمة مورا او عن الراف يجري بازريش وبعدين اخذ قطعة قطعة قدام الشمطة من هنا عشان اشير جزء الطرن ثم اخذ قبليك قبليك قبليك عشان اشيره هون على الوقت و هون اللي هي يعني. كده ياخد فقط ده نفس الكلام الى هنا كده السلطانين ده المسلول بعض على الربن دي دي بعدها نعمل تنظيم بابس وحاولها بمثلنا تنظيم بابس بعدها نعمل بازلائشا بعدها نعمل تقطع تنظيم بابس ما يديوزي او نعمل تقطع مجهد هنا فيه نعمل رأس بس الطريقة دي هي طريقة وفيها عدد كبير من الأطعام مستهلكة سهل السك سهل وقت سهل مجهود اللي بينشر الوقت صعب الدنمارك الدنمارك عملوا طريقة الوقتان وoldاًال وقتاً أوقاتي فهو حاضب الوق stop اسمها الن быстр اسمها ايه اسمها الداشمس اسمها انا يا معا الداشمس الديجر كل جديد بتعتمد لخبات جاؤدي بالنظر سفل نو Google واق Sta داشت وقت عام شايفه وني الفته بتاعه عمرو الاولانيه ان انا احط السلك واطبع بعد الهيد بتاع الفيتوم اللي ورا خالص اخده جيكت خدت الهيد والنيت والشغل قطعته كده ب 100 كرت مفهوم ارجع ثاني الاقي نفس شكل الجزء ده كده ده؟ او اما اخذ ترانزفير سكاف اشيله ووبره كده خلاص بعدين فكحت تجميعه البط او اعمل التينزريش پس اول می‌نن، بعد اومان می‌نن، امّن می‌نن ای‌بازیلیشن. و بعد ای‌بازیلیشن، اومان می‌نن ترانزیسکات فینیش. رقم یک، رقم رقم بعدين ترانزبيرس فقط في الربع الثاني وبعدين ترانزبيرس فقط ايه ثم مكتب تاني ثم اطعق اربع اطعاط في الانتيريون المستيري الجيرمان نسو يأخذ سبع اطعاط في الانتيريون و في المستيري معانها اطعاط كتير تستعلك سلك كتير تستعلك مبهوض وقت مقيم و هاتف نسمى لخيواني جا و ايه <تصفيق> نعم <تصفيق> السلك يقطع مثلا جاني كومبليت يا دكتور يعني السلك اللي احنا لما بنيجي ننبص السلك كويس لما بنيجي ننبص السلك بنبص السلك ثلاث اضعاف طول الفيوتون يعني مثلا لو حد السعر السلك اللي يعني انا هستخدمه للحديدات لان انا عندي متره فيها 10 متر انا هاخد تقديري سلك من ال 10 لو حد سالني حد السعر اللي انا عامل و لما ما السلك ده طوله خمسة و تنمون صدره ما عارش عاليس السلك بالمتر و ايه اجيب السلك و 3 لفتات او اربعة يعني انا قدام حاله وعاوز عاوز الفيديو ينفيده توملي دلوقتي او مااخد سلك قد ايه اجيب البقرة و اولفه 3 مرات كده او اربعة. مش أقل. اقل من ثلاثة ايه بس سنكر ساير او لو بيتها بيدي الفتورتون جوا خالص ويطرس هلاقي اللي بينشر ما عندوش مساعة الناس كده مش عارف ينشر او انها طيبة طويل اوي فتلاقي بين الحيوان وبين اللي بينشر هي متر ورا طبعا تخيل انت لو بتشد في حاجة كل ما بيعته في كل ما قوت الشد اقلق معاين فالطول السنكر المناسب قد ايه تقريبا من ثلاثة الاربعة طول ده تأكيدا ده تقريبا ده بسهر اسمي كده بسهر تقريبا قد اه؟ تقريبا من ثلاثة الاربعة طول في بعض الادوات التالية كان من بسهر ده, ده حاجة كده زي كده اسمها البال مونايف دي كده اسمعها اسمعها البال مونايف بتركب في الصابع كده بتركب كده لما بقى بجانا جاي ندخل اليد اللي هو في الحيوان كده الـ direction الـ direction بتاع الشارس وانت تعيدها كان directed back-ward لما انا دخل كده ما فيهاش مشكلة تاب لما ارجع كده م? لما ارجع تقطع في الـ scheme لما ارجع تقطع في الـ scheme دي اسمه ايه؟ بقى يعني لما اجع اعمل كده تشوف تشبك هتقطع بقى هاي انت بتوجع؟ <تصفيق> تبزقوا ايدي ايه ما بطعش والله هاخد بطع تقريبا تقول <تصفيق> هذه البام نايف البام نايف بتستخدم أساسي أساسي في في احيانا احيانا لما يقع جنين ان تنفخ تصفيص في البداية بس يعني كده انا دخلت جوه دي لقيت الجنين منفوخ الجنين ايه منفوخ هو منفوخ في هواء تحت السكين في هواء تحت السكين وظيفة البلمنايف ديه ان انا اعمل free incision يعني عارف اعمل ايه بال بال بالبلمنايف كده واقطع كده وقاط لما اقطع اعمل ايه باه بفتح الاسبين free incision عارف زي حالات مثلا خدتوها في الجراحة في حالات اليورين في حالات اليوريسران رابشر مثلا خدتوها ايه اقول قول خدتوها اقول خدتو ايه باه يعني خدته فايه يعني انا بطبق على كلمة free incision بنعمل كده لا لو انت قلت يعني خدته ايوه بتقول بقى بتعمل ايه بنعمل في المنطقه في المنطقه اللي اليورين اتصرف فيه حسب رشفه للنيوره واليورين بتاع الحيوان اتصرف فبقى بطنه تحت ايه مليانه يورين لو سبته موجود يعمل ايه يعمل نكروز اليورين البول اللي نزل من ال... من الربشه ده لو سيبته تحت الجلد يعمل نفروس بعد يوم واتنين المنطقه دي الذراع ويحصل لها نفروس فانا اعمل ايه بقى بمشرط واعمل فري انسيشن عشان انزل بقايا اليوم اللي هو توكس هنا انا عاوز اطلع الهوا اللي في قلب الجنين المنفوخ ما اعمل ايه اهو ما اعمل فري انسيشن يعني بقطع كده في الجنين في السكين في السكين ويحصل ايه الهوا يطلع ممكن تساعد في تقليل الحجم بتاع الجنين يعني الجنين اللي هو منفوخ على الاخر ده لما عملوا فري إنسيشن يحصل له ايه يتهوى عارف زي ما يكون مثلاً حيوان مفوق مات ومبوق و لما تعملوا أي حاجة كده تلاقي الهواء ايه الهواء يتصرف وطلع فتسليم الهواء قد يقلل من الصايز بتاعه في ضل ويسهل لب يبقى أنا ما أقاش المين لعملية اللي هي لعملية ال معاه درك فعندنا أحياناً أحياناً بدو ايه في بعض الحالات في بعض الحالات الامم الامم بتتعاملوا من باد جونال جيمز جونال جيمز الكونفيشن بتاعتها في ده نين عن عند زي الجوماتوز خلاص لا لا تسمح باجراء سيك يعني الحالة وصلت لمرحله لا تسمح بيها محمد باجراء سيك طب البديل انا ما اعرفش اعمل سيكشن لانها هتموت ولا ما اعرفش اقطع في الجنين لانه ستيل الايف مطلوب إذا ايه بقى مطلوب ان انا اعمل كينو مطلوب ان انا اعمل ايه كينو فيكس لازم اموته لانه عشان ما يعملش استراجلنج وياخد الرش على النوترس قاموا عاملوا كيني قاموا عاملوا ايه كيني اغسله وبعدين قطع الكينو بتاع فيتاس انه احقن فلورايد الجي الجولر فان لو جاي الجولر برزنتيشن والراس اللي هو في قلب الفجينه أو ممكن اوصل لجولر فان واعمل ايه احقن كلورايديت او اعمل سيفيرينج للجولر فان يعني بمشرط واقطع الجولر فين لما تقطع الجوغول ربنا يحصل له ايه؟ ده ما يرفص غير الترفيص غير انك تقطع بفيتو تونكي بسله وبعدين احنا بنقول هو ايه؟ هو ويك لايف يعني عارف زي ما يكون واحد مغمى عليه وبعدين واحد متضايق منه فبيضربه يعني عاوز يعني زي ما يكون بهزر يقوم يضربه بالألم كده يعني هي تلاقي نمل بس كده صح انما غير ان انت كده تتضرب بالألم تقوم تطلع تجري <تصفيق> تفهمني؟ كده ف عشان هو ويت لايف فيجب برده ان انا موتهم من الرحمة ان انا ما ينفعش اقطع في ايه يعني ما ينفعش اقطع في رجله وهو حي وبعدين تقطع الرجل التانية وهو حي صعب جدا فاما ان نعمل سيفيرنج او اعمل ربط قطع على على البتاع او وهو هو جاي بوستيريو برزنتيشن لما بيجي بوستيريو بيجي هنا مثلا ده اللي جنب اليدين اللي ورا كده من هوت كده الامبالاي كارد هو بيبقى قريب اول يعني انا دخلت دي من المباني اللي هي ورا اللي قدام طايو الامبالاي لو قطعت الامبالاي لو قطعته وقفت السيركيليشن عنده وصل في لو وقفت السيركيليشن لان هو ايه لان هو مات لان هو مات اي دي حاجة تنظر لازم بيموت؟ اه <تصفيق> بيموت؟ بيموت؟ جرع كبير قد ايه؟ خمسة صنفة طيب ايه المشكلة؟ يعني بدل اما دور على الجوغلر فين يعني انت هتعم زي زي مثلا مثلا؟ عضل عضل؟ انت عاوز حاجة اسرع انت بتدور على ازاي مثلا زي؟ الالأورجان والفسفس كومباوند بتموت ولا بتموتش موت. بتموت لو أنا جبت حمار بالوقت أو بارة وحأنتى عشرين سنتي بيزنون تموت بعد أبي سيبني بقى بكله هم داود عشرين سنتي ولا ولا لا يعني أنت عارف النظائر لازم يموت ولا لا ومش عارف ضايا زينون الأرجان وفوسفرس كنباو تموت ولا لأ؟ ده مليون في المئة هتموت مليون في المئة هتموت بس تموت إمت؟ فيش مش في واحد بيسمم ممكن لما يسمم على الوصف المستشفى يكون مات وواحد بيسمم وواعدين يتقلب في الأرض أشبوع وبعدين يأخذون جميع المستشفى وبعدين على يودوه ويرجع صحيح تاني صح؟ دي فيك نتواق إن الحقن في شوق الأرجان وريد او او او ان انا بحاجة ضيريفت لأوصل للقلب عارزة مثلا عارزة ما بيتعاملوا مثلاً مع الخنازير في المدفع ان انا اعمل بيرسنج للهارت خلاص بحاجة واعمل من هنا من قدام البريست او من تحت النقل واخرم ايه واخرم القلب اي حاجة في المهم المفاد منها ايه تموت الجنين بحيس اتعامل فيه كفكوتم من وهو منه هل انت المتقل لو ركت الحالة؟ نعم ومال انا قلت ايه انت ما كنتش معانا انا قلت هاخد رابط تقطع على جوجلر جات لابه تقطع حاجه سريعه كده تيجي اقطع من هنا كده لو هي الخرج تقول لو احنا الحالة تعبانه ومستحملش اعمل سي سكشن هبتدي اعمل من الاموت الجنين طب هل لما انا اقطع حتى اللامبريكال كورد الكورد واقطع عنه سيركوليشن طب السيركيليشن اللي من الام اللي هو الدم برده هيخش في الستريشن هتيجي من ام لا مش هو لما بايه الكورد كده كده اساسا بيوصل دم لحد دلوقتي للجنين طيب أي... طيب أي... انا عملت هي أساساً انت عمالها تستحمل كمان نزيف بيجي في اوتاندو هو لما نقطع الامريكا الكورد هيحصل نزيف اي كمان دم راح للجنين شو... شوف حد يقول له يا عم حاجه <تصفيق> انت, انت بتسرع بخيالك كده كتير فحسب فحسب ناس بيشال قص كده ونحترم اضمنه معايا تحرس مع معي محمود أضفتم الوافد أحسن تحرس مع سبيشير بس أطاعات خاصة توقفت ليه الأطاعات الخاصة سبيشير الأطاعات الخاصة أحيانا وليابهم يجي يجي جنوب اللي عنده هلز و عنده في الشكل ده هو عامل ازاي شكله عامل ايه شوف الصوره بالشكل ده هو عنده يعاني من هضم لما تقطع ثاني اوكي انا احنا عندنا على التليفونات 20 و 6 ها ها اكيد انت مش بتعرفيش ان معاك موبايل انا سامع ان انت ما تعرفيش هو يعني ايه من عاجل وصفلس يعني ايه عاجل وصفلس؟ يعني في زيادة في البرين بنتك جاي لما هي تولد صعب جدا تولد ايه العائق العاقق إن الراس مش راضي من البنت. البنت يتعدي من البنتك يعني البنتك يعني البنتك فاقيه ها لما الرأس يتعدي الزيادة في الراس دي الأنومالز اللي في الراس دي عامل ايه؟ مش مخليه الراس تعدي وعمل ديستوكي طب الحل فيه ايه والجنين ده ميت الحل فيه ايه بقول لك الجنين ميت اقطع دماغه صح ده راجل محترم اللي قال الكلام ده هعمل ايه ايوه عامل ليه ده لا مستغرب مش هتعدي برا فيها. فيها مش necessary... ده جسمي انا كده علق وني وقفت راح اقول ايه لما لاقي ان بقول هقطع هقطع ال دي كده هقطع كده ويقطع دي الجزء اللي مش معدي خلاص فبئذا المطلوب ايه مطلوب يتعمل قطعه قطره اسمها سيتا 2 قطع اسمها قطع صغير سيترو دو كلمه معناها ان تيفون خط في ال يعني محمود يعني في صنع خط يعني ايه وندور خط يعني انا بدخل انا بدخل التيمبروتو كده في دو نو في السك كده اهو السك ده كده شايف والقطعه دي طبعا القطعه اللي حصل منها القطع الجزء البارز ده هو اللي اول يتشال الجزء البارز ده هو اللي ما تطلع قبل ما اخد قرار القرار يبقى ايه الجزء ده هو اللي يتشال خلصت من سبب الديسكول بسهوله جدا القطعه اسمها ايه اسمها ايه اسمها سيفالوتوم اسمها يا جماعه سيفالوتوم احيانا احيانا يبقى <تصفيق> جاي الجنين ترانسفيرس الجنين جاي بالعرض الجنين جاي بالايه بالعرض بس انا جاي حاجه جديده شفت الجنين بمعنى يلا نقعد كده افحص كده افحص افحص هو الجنين جاي بالعرض كده والرجلين كده والرأس الاثنين كده ماشي جاي بالعرض جاي طوزباز نعم What's it for you to eat? دراسك جاي جاي جاي جاي طوزباز لما هددت يدي عشان أولده عشان أولده ما هددت يدي في العمود الفترة التعجل منه كده تضبط ده اسمه Transverse Back Presentation اسمه ايه؟ Transverse Back Presentation و انا اشعار في مهنا اطلع و راسع في ها؟ الورضة اللي انا بدي منحل في ايه؟ منحل في ايه؟ ان انا اقسمه الصورة ان انا ايه؟ اقسمه الصورة ان ايه الترديله اهو ما من, من تحت و اجيبها نفور الباب و اعمل النمط ده كانت دي الجنين نصين كده القفعه دي اسمها عملت ايه اسمها من بعد اسمها ايه دي بعد ما سمت نصين أصبح متحليه إن أنا ده ونص ده مش مشكلة بالكراي شوطلر في ال هنا كده هنا كده الفقرات اللي هنا دي الفقرات اللي هنا دي بقى ده في دي ده ممكن في دي ده اسمها دي ترانكيشن اوف ذا فيتس اسمها يا جماعه الدي حد له سؤال في اللي انا قولت نعم اتفضل يا في الجيرمان <تصفيق> ايه قول يا باشا احنا بنقطع الفيتوس كامله انت في ولا في, في, في الجيرمان اه في الجيرمان اللي عدت عليها ربع ساعة كنت بفكر انت كنت بتفكر انت بتديني فرصه انا كمان افكر بعد الغياب اوكي هاي ماما اتضالة عظمت اليوم في المنزل في العظم لا لا بيه يعني عظمة الغنجومة أصعب من عظمة الرجل والحوض والحاجات دي لا بيه تعبير نشور من تالي سي ربنا نشايد فيك خالف ويكفيه نعم هدعوك